aqita asiru makani hatta hada مرّة نويت ولم أفعل كم من مرّة وعدت ولم أفعل وأعود أعود إليك فأراك لم تغفل تحلو عليا Käy minä, kauan, kauan, Kalaam, terävä